هو الذي أنزل الثكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات وظرب وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين جنات تجري من تحتها ننهار خالدين فيها ويكفر عنهم, ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا ويحذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن الثوء علي دائرة الثوء وغضب الله عليهم ولحنهم وأعد لهم جهنم وَس أمطير وَنَِّ ي جُُودُ السمواتظَ وَوكَ الله عَززَ الحكيم إأَرصَنانا ك شهِ دَ وَوبشير وَنذيرًا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذره وتوقره وتسبحوا بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم Fema na فَإِنَّمَا enndama ya نَفْسِهِ ana nasi, Warau feubi اللَّهِ a aanahinla Phsanuti ajoron avrrimata ya kuu nakan mowalnyapu naminala aa bišawanat na يقولون بأسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن راد, إن راد بكم ضرن وراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا مَلَهْوَانَ نُمْتُم أَلَا يَهْقَلِبَ الْوُصُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى آلِهِمْ أَبَدًا وَزُكِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَنْ تُمْحَنَ السُّوءُ وَكُنْتُمْ تُقْوَى مَنْ بُورَا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُنْكُدْ سَمَاوَاتِ وَلَضْ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَعِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغْرَمٍ لَّتَأْخُذُوهُ مَا لَكُمْ لَا تَنتَظِرُونَ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ۚ قُل لَّا أَنْتُمْ تَتَّبِعُونَ كَذَٰلِكُمْ قال الله مِن قَبْلُ فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقعون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قومين لبأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يوتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم مِنْ قبل يعذبكم عذاب نديما ليس على لعب عرج ولا على لعرج عرج ولا على المريض عرج ومن يطع الله ورسوله ندقل جنات تجري من تحتها الأمر. وَمَنْ يَتَوَلَّ نُعَذِّبْهُ عَذَابًا نَذِيمًا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَأَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةِ فأنزل السكينة عليهم وأسابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فأزل لكم هذه وكفع ذي ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخر لم تقدروا عليها قد أطل الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفرون ولوا لدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبدينا وَمَنْ هُوَ الَّذِي كَفَّ عَن يَدَيْهِمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ قِبَلَ طُورِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَن عَلَيْهِمْ وَكَانَ الرَّبُّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ مَحْكُوفٌ فَنَجِي بَلَغَ وَلَا عَلَى الرِّجَالِ حَلالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَّعْرِضَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ يُدْخِلُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لو تزينون عذبنا الذين كفروا منهم عذابا ليما إذ جعل الذين كفروا في قنوبهم الحامية حامية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وَالزَّمَانُ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَلَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ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 هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا في ماهم في وجوههم من فر السجود ذلك مثل في التوراة وَمَثَلُهُمْ فِي الْجِنِّ كَزَرْعٍ خَرَسَ شَتَّاءً وَأَرْفَى فَأَنبَتَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عِنَاقُ صُقٍ فَاسْتَوَى عِنَاقُ صُقٍ يُعْجِبُ الذَّرَّاعَ يَغِي وَفِيهِمُ الْكُفَّارُ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ